قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع الحج قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء والناس يسألونه فجاءه رجل فقال له يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج بدأ مالك رحمه الله تعالى هذا الباب الجامع في الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس بمنا والناس يسألون هذا الحديث في أصل منهجه يبين لنا حاجة الناس في الحج وفي المهام العظيمة الى من يرشدهم ويبين لهم ويفتيهم فيما عساه ان يكون قد فاتهم او اخطاوا فيه ومن هذا المنطلق كان الخلفاء رضي الله تعالى عنهم يقومون بانفسهم للحجاج للفتوى او يقيمون للناس من يفتيهم ويقيم لهم الحج وتقدم لنا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفت الناس بنفسه ويقوم لهم ثم انتدب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لذلك حتى اعتذر ابن عباس عن سكن مكة ورغب السكن بالطائف مخافة من مضاعفة السيئة في مكة كما تتضاعف الحسنة وتقدم لنا غير بعيد أن عبد الملك كتب إلى الحجاج الا يخالف ابن عمر في أمر المناسك فكان الحجاج ملزما باتباع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفعلا جاء ابن عمر إلى الحجاج وقت الزوال وقال الرواحة انشئ فوقوف النبي صلى الله عليه وسلم للناس بمنا بعد أداء المناسك وبعد النزول من عرفات والمبيت بالمزدلفة واستقبال أعمال يوم العيد وما يتأدى في ذلك اليوم في منى وها هي الأخبار تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا وإجمالا فبدأ الحديث بأن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما شعرت الا إيش نحرت قبل أن ارمي رميت قبل أن أحر سئل عن تقديم وتأخير والإجمال ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج في هذه الآثار الرجل الذي جاء اولا وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لم أشعر ماذا قدم حلقت قبل أن انحر يرى بعض العلماء أن هذا الرجل يعلم الترتيب في أعمال الحج وقد وقع منه من الأعمال ما يخالف الترتيب لأنه قال حلقت قبل أن أنحر والآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فهو يعلم أن النحر اولا والحلق الثانية يعلم بأن الحلق يجب أن, يؤخ... أو ي... أن مرتبة الحلق بعد النحر ولكنه لم يشعر أي نحر حلق قبل أن ينحر عمدا ولا بدون شعور دون أن يشعر ومن هنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم له ايش انحر ولا حرج يرى ائمه المذاهب الثلاثه اي ما عدا الامام ابي حنيفه رحمه الله او الخلاف عن مالك والصحيح عن الشافعي واحمد ان من فعل وقدم او اخر في اعمال ذلك اليوم فلا حرج عليه ولا دم لعموم قوله اي راوي ما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج ولكن الإمام أبا حنيف رحمه الله يقول كونه صلى الله عليه وسلم يقول انحر ولا حرج الحرج الإثم لكونه قال لم أشعر أي فعل ذلك سفواً فلا إثم عليه ولكن لمخالفة الترتيب عليه دم الإمام أبو حنيف يقول إيش لا حرج أي لا إثم لكونه لم يشعر ولكن لمخالفة الآية الكريمة عليه دم والجمهور يقولون حيث رفع عنه الإثم كذلك يرفع عنه الدم ولأنه لو كان يلزمه دم ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كما يقول علماء الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كيف يبقى في ذمته دم جبرا لنقص عليه والرسول قل لا حرج في الإثم ولا يبين ما في ذمته في تتمة الحاج ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد يرجح رأي الجمهور بأنه لا حرج ولا دم ولكن هل يجوز لانسان أن يتعمد ذلك ويحرق قبل أن ينحر لا كل الأسئلة التي جاءت لم أشعر امسيت ولم أرمي قال ارمي ولا حرج وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الأسئلة يوردها ابن عبد البر وغيره بأن رجلا قاسها من ضمن الأسئلة طفت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وجاء عن ابن عمر أنه لقي رجلا من أهله وتقدم لنا في نوطة نزل الى مكة ليطوف قال هل رميت قال لا قال ارجع فرمئ ثم اتي فطوف بالبيت اذا اعمال يوم العيد مرتبة تبدأ برمي جمرة العقبة يليها النحر بعد ذلك الحلق بعد ذلك ليش الطواف هكذا رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال ذلك اليوم فلا ينبغي لانسان ان يتعمد تقديم شيء لم يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما وقد قال خذوا عني مناسككم وهذه المناسك كما فعل صلى الله عليه وسلم ولكن اذا وجدنا انسان جاهل الترتيب وجدنا إنسان نسي الترتيب وجدنا إنسان شغل أو ذهل ولم يتعمد مخالفة الترتيب الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل نقول افعل ولا حرج وعليك دم كما قال الإمام أبو حنيف رحمه الله أو نقول افعل ولا حرج ولا دم عليك ها ايش تقوله اعتقد نقول افعل ولا حرج ولا دم عليك لأننا إن أوجبنا عليه دما نكون من عند أنفسنا ولا مستند لنا فيه وابن عباس يقول من نسي أو ترك هذا ما نسي ولا ترك ولكن قدم إيش وأخر وها هو الحديث صريح فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا وقال إيش افعل ولا حرج نعم يقول إذا تعمد المخالفة نقول عاصيا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول الله أعلم يكفي أنه مخالف سنة رسول الله عامدا متعمد يلقى رسول الله بعد هناك